ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوءا فاسقين وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين ونوحا اذ نادا من قبل فاستجبنا له ونوحا اذ نادا من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم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 وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعت لبؤس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون وليس لي ما نريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها